سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى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 بل تؤثرون الحياه الدنيا اخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى